ادِم الصلاة تعلا حبيب ادِم الصلاة تعلا حبيب فصلاته مسك وطيب انفان سجنات منفانت رحمه منام حوي تسري الصلاه على النبي السري فتبع الطب الندى والري للروح الجديد وانتفوا بالرضوان تنثروا على كل القلوب On dun illaakamanta sha ubiya induhu yastajibu atlub ya manta tanji azim Allah Allah نبي الله عليه وسلم اللهم امين فاذا دعوت الله في امر عظيم او عظيم فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاه انت علن أحمد yab habibi habibi salama the